شيء طور لديه من ذا يروح من نوعا إلى قومه مبير مبين ألا تعبدوا إلا ربا قال الملأ الذين كفروا من قوم ما إلا الذين هم أرازلنا بادياً رأي نُكُم كَذِبِينَ حَانَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إن من عندي الله. صلى الله عليه وسلم. فعميس عليكم أنرزمكم إن أجري إلا لا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من لا تنزل الكون. يُؤْنِكُ لَن يُثِيرُ وَجْهًا قَاهِرًا اللَّهُ حَمْدًا هَلُمَّ بِمَا في ولا أقول للذين تدري أحينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما فيه Ə mm -hmm. yeah الله اللهم الله الحبيب اننا موولك to check out the Azun I